وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة فحياكم الله جميعا الله فيكم وتقبل الله دخولكم إلى هذه الغرف الطيبات والبركات نسأله جل على أن يجعل دخولنا إلى هذه الغرف حجة لنا لا حجة علينا غدا يوم القيامة يتجدد هذا اللقاء المبارك ومع حصه جديده باذن الله تعالى من حصص النحو نساله تعالى ان يوفقنا لخدمه لغه القران ولغه السنه ووصلنا وصلنا بفضل الله تعالى إلى باب المنصوبات بعدما تكلمنا عن المرفوعات سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن المنصوبات إذن نعود إلى مؤلفنا رحمه الله تعالى لنسأله لنسأله ونقول له عرفنا أن علامات الرفع أربعة فكم للنصب من علامة فكم للنصب من علامة ويجيبنا بقوله رحمه الله وللنصب خمس علامات وللنصب خمس علامات للنصب خمس علامات <تصفيق> ونعود إليه نسأله مرة أخرى ما هي علامات النصب الخمسة ويجيبنا بقوله الفتحة والالف والكسره والياء وحذف النون النون ها هذه علامات النصب فاما الفتحه مثل احترم العلماء ها يعني العلماء منصوبه هنا وأما الألف مثل احترم أباك احترم أباك وأما الكسرة مثل احترم المتحجبات فأغلنا اولى بالاحترام وأما الياء مثل احترم المعلمين احترم المعلمين وهذا من حقهم عليك لا بد من احترامهم وهذا طبعا من باب الاحترام ليس كما كنا نسمع ونحن صغار من علمك حرفا صرطة له عبدا هذا منافي للإحترام أن تحترمه نعم أما أن تصير له عبدا فهذا منهج مرفوض مخالف تمام فالعبودية لا تكون إلا لله جل وعلا وأما حدف النون مثل الأساتذة لن يبخلوا لن يبخلوا إذن هذه نماذج للعلامات لعلامات النصب نقول ونسأل شيخنا الكريم رحمة الله عليه نقول عرفنا أن الفتحة علامة من علامات النصري فكم من موضع تكون فيه الفتحة علامة للنصب فكم من موضع تكون فيه الفتحة علامة للنصب يعني الفتحة هي الأصل كما أن الضمة هي الأصل الفتحة هي الأصل وما عدا الأصل هناك فروع تنوب عن الفتحة فيجيبنا بقوله فاما الفتحه فتكون علامه للنصب في ثلاثه مواضع إذن الفتحه تكون علامه للنصب في ثلاثه مواضع فقط ونسال هذا الشيخ الجليل فنقول له ما هي هذه المواضع ما هي هذه المواضع التلاتة ويجيبنا بقوله في الاسم المفاضي وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء يعني هذه المواطن التي تكون فيها الفتحة علامة للنصب الموضوع الأول الذي تكون فيه الفتحة علامة للنصب هو الاسم المفرد الاسم المفرد مثلا عرفت محمدا عرفت محمدا أه؟ عرفت محمدا ما هو عرفت يلا يا شباب ما هو إعلاب عرفت نعم <تصفيق> عرفت ما هو إعلاب عرفت نعم عرفه Arafa Tu Hmm لا. Tu يعني عرف عاد فعل الماضي الفعل الماضي الفعل الماضي كيف يكون الفعل الماضي عرفته لا اله الا الله نسأل الله العظيم أنبلا شعدي منش فيها. نعم. <تصفح> <تصفح> <أه> عرفت ليس مبني على الفتحة. عرف في علم نعم هذه عرفته أما الشيوخ فلا لا لك لما الفعل الماضي مبني على السكون عرف الماضي مبني على السكون تمام رايكم الاخير فالمعرض المبنى على السكون والتا ضمير متصل ليس تقديره أنا نقول تقديره أنا إذا كان الفاعل ضمير مستثير إذا كان الفاعل ضمير مستثير نقول نقدره أما هنا فالفاعل ضمير متصل ا او والفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل عرفت محمدا نعت عرف محمد إذا عرفتوا فعل وفاعل إذا محمد الماء عبره مفعول به أحسنتم مفعول به كيف يكون المفعول به مفعول به منصوب بالفتحة هذا هو الذي نريد منصوب بالفتحه الظاهره على اخي ام او علامه نصبه الفتحه الظاهره في آخره وعلى اخي لماذا نصب بالفتحه الظاهره على اخيه <تصفيق> لانه ماذا لانه اسم مفرد لانه اسم مفرد نعم جيد طيب هذا الاسم المفرد اذا ما هو الاسم المفرد ما هو الاسم المفرد عندما نقول اسمه من فرد يدل على ماذا وحياكم الله يدل على ماذا يدل على واحد يدل على واحد او واحدة وليس من الاسماء الخمسة هذا هو تعييف الاسم المفرد يدل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة جيد اذا الفتحة تكون علامة للنصب تماما <تصفيق> بارك الله فيك شكرا الله لك اذا الفتحة تكون علامة لنصبي في الاسم المفرد تقول كذلك قرات كتابا قرات كتابا يعني كتابا هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهكذا ها تقول اشتريت مجلة زرت أستاذا فهمت درسا أكرمت تلميذا الى غير ذلك اذا الفتحه تكون علامة للنصب في الاسم المفرد هذا في الموضع الأول الموضع الثاني الموضع الثاني الذي تكون فيه الفتحة علامة للنصب هو جمع التكسير جمع التكسير <تصفيق> <تصفيق> تقول مثلا رأيت رأيت مساجده رأيت مساجد رأيت مدارس إذن رأيت سبق معناه إعرابها مدارس ما إعرابها مدارس فهو مفعول به منصوب نعم بالفتحة الظاهره على اخره لماذا لانه جمع تكسير لانه جمع تكسير تمام اذن الفتحه تكون علامه للنصب في جمع التكسير اذن قلنا اولا أه؟ في الاسم المفرد ويحبّد أن تتطوع إحدى الأخوات أو أحد الإخوة ليكتب لنا حتى أن تذكر أولا في الاسم المفرد ثانيا في جمع التكسير في جمع التكسير طيب يقول عرف عرفت علماء عرفت علماء إذا فعلماء ها مفعول به منصوب بالفتحة الظاهر على أخيه لأنه جمع تكسير هذا هو الموضع الثاني الذي تكون فيه الفتحة علامة النصب هناك الموضع الثالث الموضع الثالث الذي تكون فيه الفتحة علامة تكون فيه الفتحة علامة للنصب ولفعل المضارع الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخيه شيء الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخيه شيء نعم الفعل المضارع مثل مثلا خالد لن يتكاسل خالد لن يتكاسل ها خالد لن يتكاسل اذا فيتكاسل يتكاسل ها فعل مضارع كيف هو ها يتكاسل فعل مضارع منصوب نعم منصوب بماذا من الذي نصبه منصوب بلن أحسنتم بيلن بارك الله فيك <تصفيق> بلن نعم منصوب بفت... ب... الفتحة. ها الظاهرة في آخر وعلامة نصبه آخر. منصوب بيلن وعلامة نصبه نعم منصوب بلن لن هي التي نصبته ثم نقول وعلامة نصبه بارك الله فيك على هذه الأمتلحة شكرا الله لك معلامة نصبه الفتحة أحسنتم الفتحة الظاهرة في اخره الفتحة الظاهرة في في نعم <تصفيق> جيد يقول محمد وعليكم السلام الله محمد لن يبخل لن يبخل بعلمه الحمد لله بارك الله فيكم لن يبخل ها لن يبخل بعلمه <تصفيق> اذا فالشاهد عندنا هنا لن يبخل منصوب نعم يبخل فعل مضايع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر <تصفيق> إذن الفتحة تكون علامة للنسبة في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء ولم يتصل بآخره شيء إذن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مراضع في ثلاثة مراضع أولا قلنا في اسم المفرد ثانيا في جمع التكسير ثالثا في الفعل المضارع في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء لو قلت وحياكم الله لو قلت النساء لن يقومنا النساء لن يقومنا ما يعلم هنا لن يقومنا لن يقومنا ها لن يقومنا يلا يا إخوة م? لو اردنا أن نعيب لن يقومنا إذن لن هذه من اخوات ماذا أو من أدوات ماذا آه فعل المضارع فعل مضارع تمام لن يقومنا أداة نصب أحسنتم من أدوات النصب ويقومنا ما إعراب يقومنا ما إعراب يقومنا <تصفيق> فعل مضارع منصوب يقمن اين علامه النصب احسنتم يا حسن هذا فعل مضارع مبني مبني الاصل في الفعل المضارع ان يكون دائما منفوعا الا اذا دخلت عليه ماذا يقمن هنا ماذا دخل عليه نون النسوة احسنتم اتصلت به نون النسوة <تصفيق> ها ليس لا نقول منصوب نقول فعل مضارع مبني الفعل مضارع يبنى اذا دخلت عليه نون النسوة او نون التوكيد الشديد او الخفيفة اذا هنا هنا لم يعد ينصب بالفتحة لا ينصب بالفتحة لأنه ماذا قال ابن أشرب رحمه الله قال والفعل المضارع ها او تكون الفتحة لم تنصب الفعل المضارعي اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء آه لم يتصل بآخر شيء هذا الشيء وماذا؟ هو, هو من النسوة أو نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة نعم وهذا سيأتي معنا إن شاء الله مثلا ها نعم لما ننهي الدرس إن شاء الله إن كان هناك أمر آخر لما ننهي الدرس هناك بعد الإخوة هناك إخوة يتابعون معنا الدرس لا نقطع درسا نحو ونمر إلى العقيدة طيب متن <تصفيق> والله لن يذهبننا ها لن يذهبننا هنا يذهبننا فعل مضارع مبني مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله منون التوكيد الشديدة إذا لا يخضع للقاعدة التي مرت معنا نعم يعني إعراب النساء لن يقومنا إعراب النساء لن يقومنا يا جنان يا جنان أولى يعني يقومنا إذا يقومنا ها يقمنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوه لاتصاله بنون النسوة لما دخلت عليه نون النسوه صار مبنيا لم يعد معربا لان الفعل المضارع اصله معرب لكن إذا اتصلت بهنون نون نسوة أو نون التوكيد الشديد أو الخفيفة يصير مبنيا يصير مبنيا ولهذا قال ابن أجرون ولم يتصل بآخره شيء ولم يتصل بآخره شيء ها؟ قلنا مثلا الرجلان يقومان يقومان هنا صار صارت يقومان فعل من أفعال الخمسه اتصلت به النون في النهاية في نهايته فلا يصب بالفتحة هنا بل نقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون فعل مضارع بتبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أن المؤلف رحمه الله اشترط لنصف الفعل بالفتحة أن يكون مضارعا وأن يدخل عليه ناصب وأن لا يتصل باخره شيء وأن لا يتصل بآخره شيء إذن هذه هي مواطن الفتحة هذه هي مواطن الفتحة نعم أنصار أنت موجود يا أنصار أحد الأخوة يطلبك على الخاص طيب اذا قلنا علامات النصب الفتحه والالف الفتحه والالف يقول الشيخ رحمه الله عرفنا ان الالف تكون علامه للنصب يعني الالف هي علامه للنصب فما هو الموضع الذي تكون فيه علامة للنصب يجيبنا يجيبنا ابن أجروم رحمه الله بقوله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة في الأسماء الخمسة يعني الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة ونسأل الشيخ رحمه الله مثل ماذا ويضرب لنا مثالا نعم مثل ماذا فيقول نحو رايت أباك واخاك وما اشبه ذلك رايت اباك واخاك وما اشبه ذلك رايت اباك ما هو اعراب أباك؟, أباك. اباك مرت معنا ما هو ما معنى كلمه رايت فما هو إعراب أباك مفعول به نعم أحسنتم مفعول به جيد كيف يكون مفعول به منصوب أحسنتم وعلامة نصبه الألف نعم الألف ها؟ كيف هي هذه الألف هل هي أصلية أم ماذا أه؟ ننصب بالألف أه؟ قبل هذا نعم ننصب بالألف النائبة انتبهوا ليست اصليه وإنما هي نائبة فقط بالألف النائبة عن الفتحة بالألف النائبة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة أحسنتم لأنه من الأسماء الخمسة وعليكم السلام. جيد طيب رأيت أباك وأخاك هذه الواو ماذا ما إعرابها هذه الواو ما إعرابها رأيت أباك وأخاك حرف عطف حرف عطف أحسنتم وطبعا أخاك معطوف على ماذا على ما سبقها والمعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المنصوب منصوب وهكذا فأباك منصوب وأخاك شايك إن شاء الله تعالى شايك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم جيد أحسنتم نقول مثلا صاحب <تصفيق> صاحب ذا عقيدة. هنا مذبحة. هنا مذبحة عن أخيكه. هذا سيئتي معنا في في في إن شاء الله. <تصفيق> تابعوا معنا اخواننا بارك الله فيك ان كان هناك كلام خارج الدرس فليكتب على الخاص الله يكرمكم فهناك من يستمع لا يشارك لكنه يستمع بارك الله فيكم صاحب ذا عقيده <تصفيق> إذا ما اعرب ما اعرب صاحب صاحب ما اعربها صاحب ذا ذا عقيله صاحب قلنا صاحب فعل امر احسنت يا حسن فعل أمر مبني على السكون بارك الله فيك ذا ذا ما اعرابها هناك امر اخر اين هو الفاعل صاحب اين هو الفاعل الفاعل ضمير مستتير نعم تقذيره تقذيره انت صاحب ضمير مستكيه نعم تقديره أنت بارك الله فيكم صاحب أنت ذا ما اعراب ذا ذا <تصفيق> ذا ما اعراب ذا هم ذا <تصفيق> مع جهه اخواني في الانسبيك والله عندنا مشكله مع هذا الانسبيك لا نكاد نستقر فيه الله المستعان والغرف لا تظهر عندي حتى الغرف لا تظهر يعني إذا أنا خرجت إذا لم تأتيني دعوة لا أستطيع الدخول الله المستعان اللهم أمين وإياكم إذن ذا ما شاء الله جزاك الله خير يا حسن اخوكم حسن يستضيفكم في غرفه منبر اهل الاطاح <تتتكت> نعم ذا مفعول به مفعول به منصوب ذا ليس هذا ذا هذه من اسماء الخمسه بارك الله فيك ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف النائبة عن الفتحة <تصفيق> نعم صاحب ذا عقيدة الألف النائبة عن الفتحة لأنه اسم من الأسماء الخمسة لأنه اسم من, من الأسماء الخمسة ثم ماذا ذا عقيدة ذا عقيدة ذا عقيدة نعم ثم ماذا نعم وهو مضاف احسنتم وهو مضاف عقيدة مضاف اليه ما شاء الله عقيدة مضاف اليه نعم طيب أه؟ نقول نقول لطفل صغير مثلا الخطاب موجه لطفل صغير نقول له نظف فاكه نظف فاكة أه؟ وفي الحقيقة هذه النظافة نعم هذه النظافه قسمان في الواقع نظافه حسيه ونظافه ماديه ينبغي على المسلم ان ينظف نفسه من الغيبه والنميمه و شهادة الزور وإلى غير ذلك هذه نظافة كذلك وكذلك أن ينظف فمه وأن يطيب فمه بهذه المنظفات لو قلنا لطفل صغير نظف فاك ما اعراب فاك ما إعراب فاك نظف فاكه يعني نظف مفعول به احسنت مفعول به منصوب بماله <تصفيق> مفعول به نعم منصوب ب اه بالالف النائبه عن الفتحه <تصفيق> الله مع بالالف النائبه عن الفتحة لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة لأنه اسم من الأسماء الخمسة وبهذا نكون قد عرفنا بأن الألفة بأن الألفة تكون علامة للنصب في موضع واحد هو الأسماء الخمسة هو الأسماء الخمسة فتقول أكرم أباك وظر أخاك وهكذا نضف فاك صاحب ذا علم يعني هذا الموطن التاني هذا الموطن التاني الذي تكون فيه الآلف علامة النصب نقول ابن أشعو رحمه الله أين تكون القصرة يعني الموضوع الثالث وموضع القصرة يعني تكون أو علامة النصب الفتحة والآلف والكسرة إذا أين تكون القصرة علامة النصب يجيب ابن أشعو بقوله واما الكسره فتكون علامه للنصب في جمع المؤنث السالم في جمع المؤنث السالم احسنتم مثلا اكرم ها المعلمات او اكرمي يعني الكسر العادي السكون اذا التقى ساكنين فكسر ما سبق أكرم اكرم المعلمات ما هو اعراب المعلمات ما مفعول به مفعول به جيد منصوب نعم منصوب مالا المعلمات تي تي تي مانصوب مالا احسنتم بل كسراتي عن ايبتي <تصفيق> عن ايبتي انا النائبة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع المؤنة الساري. لأنه جمع المؤنة الساري. جيد. تقول كتبت كتبت صفحات كتبت صفحات. يعني ما إعراب صفحات نحن نعيد الإعراب حتى تترصح هذه المفاهيم في الدين مفعول به أحسنتم مفعول به أه؟ منصوب وعليكم سبحانه الله مفعول به منصوب بماذا؟ بالكسرة بالكسرة بالكسرة النائبه عن الفتحه لانه جمع المؤنث السالم احسنت ما شاء الله بارك الله فيكم اذا قال ابن أجروم رحمه الله للنصب وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة واليا وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة واليا ننتقل إلى الموضع الرابع وهو اليا ما هو اليا يقول المؤلف رحمه الله أو نسأل المؤلف رحمه الله نقول له أين تكون الياء علامة للنصب أين تكون الياء علامة للنصب فيجبنا بقوله وأما الياء فتكون علامة للنصب في التتنية والجمع في التتنية والجمع في التكنية والجمع يعني اليا تكون علامة النصب في موضعين التكنية وفي جمع المذكر السالم وفي جمع المذكر التكني يعني متنه التكنيت قرأت كتابين قرأت كتابين يعني ما يعرق كتابين كتابيني قرات انا كتابين مفعول به أحسنتم مفعول به جيد منصوب بماذا بالياء نعم ام او علامه نصبه ياء التثنيه منصوب بالياء كيف هي هذه الياء من نائبتي نعم او نيابة عن الفتح او نيابة عن الفتح اعود ان اقول زهير لم نرد دعوتك ولكن خفت ان افتح غرفتك ويسمع صوت سادخلها ان شاء الله بعد نهاية الدرس <تصفيق> <تصفيق> طيب لأنه متنى لأنه متنى جيد وتقول عرفت عالمين نفس الاعراب. عالمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء آه النائبة عن الفتحة لأنه متنا لأنه متنا جيد هذا الموطن الأول الموطن الأول قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التتنية والجمع الموطن الثاني هو جمع المذكر السالب هه جزى الله المشاركين جزى الله المشاركين في هذا الدرس وحتى الذين لم يشاركوا فبجلسهم معنا يعمهم الأجر هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزى الله المشايكين نعم وجزاكم خيرا نحياكم <تصفيق> الله <تصفيق> عليكم السلامة الله إذن إجازة ما يعراب إجازة إجازة الله أحفظك أخونا أبو الفل الله يكلم إجازة ما يعرابها إجازة فعل كيف هو وعليكم سلامه الله فعل الماضي ما شاء الله لانه ماضي ها كيف يكون فعل ماضي مبني احسنتم مبني <تصفيق> كيف هنا مبني على الفتح جيد كيف هو الفتح هنا جزاء فتح على الفتح أه؟ المقدر ما شاء الله على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر نعم منع من ظهوره التعذر نعم جزا الله الله ما يعربها الله نقول فاعل هكذا يعني هكذا فاعل آه. اسم جلاله الله يكرمك يا ابو البراء تعظيما لهذا الاسم آه. تعظيما لهذا الاسم الذي هو اسم جلاله نقول اسم جلاله او لفظ جلاله فاعل مرفوع لأن هذا الاسم يتميز عن غير من الأسماء نعم مرفوع فاعل اسم جلاله فاعل المرفوع بالضمة الظاهرة الآخرة أو اسم جلاله مرفوع فاعل المرفوع وعلامة رفعه نعم الضمة الظاهرة الآخرة جزى الله لمشايكين ها جز الله المشاركين ما هو إعراب المشاركين ما هو إعراب المشاركين مفعول به جيد مفعول به طبعا أكيد عندما نقول مفعول به هو منصوب نعم منصوب بماذا باليائي أه؟ بالياء آه، بلياء نيابة عن الفتحة، نعم، أو النائبة عن الفتحة، لماذا؟ لأنه جمع المذكر السالم، لأنه جمع المذكر السالم. أحسنت، جيد، لأنه جمع المذكر. السالف <تصفيق> اذن قال ابن ارشام رحمه الله وللنصب خمس علامات الفتحه والالف والكسره والياء وحذف النون اه حذف النون نقول لمؤلفنا رحمه الله اين يكون حذف النون علامه للنصب يعني حذف النون يكون علامه للنصب اين يكون هذا فيجيبنا واما حذف النون فيكون علامه للنصب في الافعال الخمسه التي رفعها بتبت النون. آه يعني في الأفعال الخمسة تمام. ها حذف النون. ها يك تكون علامة النصب يكون علامة للنصب في موضع واحد. تماما في الأفعال الخمسة التي رفعها بتبت النون. <تصفيق> <تصفيق> مثلا تقول التلاميذ لن يحضروا لن يحضروا لن يحضروا يحضر. إذن يحضروا ما يعرابها <تصفيق> يحضر لن يحضر نعم يحضر فعل أحسنتم فعل مضارع جيد فعل مضارع كيف هو منصوب بلا جيد شاء الله منصوب بلا علامة نصبه ماذا منصوب بلا وعلامة نصبه حذف حذف النون وعلامة نصره حذف النون من آخره لماذا؟ لأنه من الأفعال ليس من الأسماء <تصفيق> لأنه من الأفعال الخمسة نعم لأنه من الأفعال الخمسة نعم بارك الله فيه نعم إذن هو كما سبق معنا بأن قلنا بأن الأفعال الخمسة ترفع بماذا الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها وتنصب ما في ذنب حد فيها نتكلم عن النصب لان الامر يتعلق بالمنصوبات او بعلامات النصب عفوا بعلامات النصب لهذا اتينا بمثال لن ها لن جيد لن تنالوا هم؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون <تصفيق> لن تنالوا نفس الاعراب نعم نعم حتى تنفقوا مما تحبون ما شاء الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إذا نفس الاعراب إذا الحذف النون يكون علامه للنصب في موضع واحد هو الأفعال الخمسة ها؟ الأفعال الخمسة إذا دخل عليها ناصب الأفعال الخمسة إذا دخل عليها ناصب وبهذا نكون قد عرفنا أن للنصب خمس علامات هي الفتحة أه؟ النصب له خمس علامات هي الفتحة الفتحة هكذا بالتاء عندما نقول الفتحة نقصد بها الاعراب وعندما نقول الفتح نقصد به البناء يعني إضافة التاء وتغيير وحذفها لها دور. نعم الفتحة مثل قرأت كتابا نعم كتابا أو الألف مثل أكرم أباك أو الكسرة ثالثاً الكسرة مثل رفع الله المسلمات رفع الله المسلمات ولياء مثل اتبع المرسلين اتبع المرسلين وحد فنون مثل ها؟ المسلمون لن يكذبوا لن يكذبوا لن يخونوا لن يجهلوا وهكذا لن يغتابوا لن يكذبا يعني الأفعال خمسة لن يكذبا لن تكذبا لن يكذبو لن تكذبو لن تكذبي يعني الأفعال خمسة ها تنصب بحذف النون تنصب بحذف النون إذن بهذا نكون أتينا على علامك النصبي بارك الله فيكم نسأل الله تعالى أن ينفع نوائكم ما سمعنا وأن يوفقنا لخدمة لغة القرآن ولغة السنة. أجزاكم الله خيرا على مشاركتكم وبارك فيكم ونسأل جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأن يتقبل منه منكم. ف إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان وقصدنا بهذه الحصة أن نذكر بعدنا بعضا جزاكم الله خير جزاء وشكرا الله لكم فنحن أول مستفيدين من هذه الحصة كتب الله أجركم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 كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حبيب مهيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته